الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله منورهم من وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكه عم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وتلا منها رغدا حيث شئت ما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبو بعضكم لبعض عدوم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 وَإِذْنًا جِئْنَا قَوْمَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَنْنَاكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَنَكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المدن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإذ قل ندخل هذه القرية فكل منها حيث شئتم رغدا ودخل الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دَعُو لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّاظِرِينَ قَالُوا دَعُو لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أ فلا تعقلون أ ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسقون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِطُونَ دِمَاءً أَمْوَّلَ وَلَا تُخْرِجُونَ أَفْسَقُم مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فرقة منكم. من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 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ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 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحسه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 أن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أماليهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزرون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا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 قل لله البشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 قد نرَتَ قلُّ بوجهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوَجُوهُمْ شَطَرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ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 رَكَذَ اِذَا النَّمِي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آثَيْنَاهُمْ كِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوال وجهكم شطره لألا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني وليutm منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثبرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الناعلون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم نعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 والفلكة التي تجري في البحر بما يفعون الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما فأحيا فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها. وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتٍ لِلْقَوْمِ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْلَمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَآئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ أُولَآئِكَ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البراء توالوجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البراء من آمن بالله.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 والسائنين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عاهدوه والصابرین في البأس والضّرّاء وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم قصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادا الى وادا اليه باحسان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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعلوم حقاً حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه في نما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مص جنفا أو إثم فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 يريد الله بكل يسرى ولا يريد بكل عسرة ولتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الثائِدَ الدَّعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسُرَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُرَ لَهُنَّ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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين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 فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله كذكركم آبائكم فذكر الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث فحسبه جهنم ولبئس البهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاملا ولا تذبحوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فاذا زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلمه من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَالْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 كان الناس أمته واحدة ثم فبعث الله النبئين مبشرين وملذرين. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ مِنَ الْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بَيْنَهُمْ فهدا الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسْبُكُمْ أَمْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمْ مَا يَأْتِكُمْ وَلَمْ مَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردواكم عن دينكم إلى استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ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 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 وَإِنْ عَزَمُوا الْفَلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَى تُيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَلَا يَحِلُ لَهُمْ أَن يَكْتُمُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ إِن كُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 تلك حدود الله فلا تعترفها وَمَن يَتَعْدَحُ حدود الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّتَ رَاجَعَ إِلَى الظَّنَّ إِلَى الظَّنَّ أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قُلْنَا قُتِلْنَا النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 نساء فبلغنا أجلهن فلا تعبلهن فلا تعبلهن أي كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأظهر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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده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 لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنَّا طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلَ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلِصُفْ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعثا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا من إلَّا مَرْغَتَرَ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَطَقَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُلُودِهِ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 وَثَبَّتَ أَقْدَامَنَا وَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ وَعَلَّمَهُ مِنْ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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس ولو شاء الله ما قتذل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتنو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقال فقد استمسك بالعروة الأثقال في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم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 ألم تر إلى الذي حَجَّ إبراهيم في ربه أن أَتاهُ الله المُلك إِذْ قَالَ إِبراهيمُ رَبّيَ الَّذي يُحيي وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحيي وَأُميتُ قَالَ إِبراهيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذي كَفَرَ والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحييها به الله بعد موتها فأماته الله ميسعى من ثم بعثه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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم مدعهن ثم مدعهن يأتينك سعيا واعلم أن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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذل لهم أجورهم لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تمطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئان ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوال عليه تراب فأصاب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثَلُ الَّذينَ يُنفِقونَ أموالَهُم بِتِغاءٍ مرضاتِ اللهِ وَتَثبيثٍ مِن أنفسِهِم كمثل جنة, كَمثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَوَةٍ أصابَها وابلٌ فَأَتَثُقُلَهَا ضِحْبينَ فَإِنْ لَم يُصِبَها فإن لم يصبها وابل فطلي والله بما تعملون بصير اي ود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخدين إلا إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأبركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فلعلم ماهي وإن تخفواها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفّر عن قبض سجّاتكم والله بما تعملون خبير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 للفقرة الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنى من الدعف في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 ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى, فانتهى فله ما سنف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كلا كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَلْيَكْتُبِ غَيْنكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ وَالْيُمْنُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَالأُمْنُ فَلْيُمْلِ وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإلا بيكونا رجلين فرجل وامرأة تالي مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى, وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كتبوا ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم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 فإن أمل بعضكم بعضاً فلن يؤذِّ الذيء من أمانته واليتق الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمَ فَإِنَّهُ أَثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكْتَسَبَتْ ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نسينا أو أَخْطَأْنَا ربنا ولا تحمل علينا إِصْرًا كما حَمَلْتَهُ